الدرس 11 و بعد المئة من الجداني في عروض المعاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. قال أسالة في عراب المستثنى بإلا يعلم المستثنى إلا لو حالان أحدهما أن يفرغ له العامل ولا آخر أن يصغر العامل بغيره ويسمى الأول التفريق والثاني التمام. قال وحكم التفريق حكمه لو لم يوجد إلا قال ابن مالك كما لو إلا عدم كما لو عدم يعني كان إلا معلومة كقول كما قام إلا زيد فزيد فاعل فاعل قام كقول كما قام زيد ولا أثر لإلا في ذلك ولا يكون التفريق إلا بعد نفي أو شبهه لأنه في الكلام الناقص ولا يكون الكلام الناقص إلا منفيا والكلام يعني المنفي هو الذي يتقدمه نفي ويكون في جميع المعمولات إلى المصدر المؤكد, المصدر المؤكد. نعم قال <تصفيق> وأما وأما قوله إن ظن إلا ظن فمتأول على حذف الصفه أي لا ظن ضعيفا وقد قيل فيه غير ذلك هذا ألف حكمه في التفريق بقي حكمه في التمام قال وأما في التمام يعني حكمه في التمام فله أقسام قسم يجيب نصبه هو المستثنى بعد الإيجاب نحو قام القوم إلا زيدا يعني بعد الإثبات يعني كلام تام موجب تام مذكور فيه المستثنى منه وموجب له متقدم عليه نفي ولا شبه نفي قال وقسم يجيب يجوز نصبه وإبداله من المستثنى منه والابدال أرجح ما هو هذا التام المنفي وهو المستثنى بعد النفي شبه إذا كان منتصرا نحن ما فعلوه إلا قليلا منهم يعني يكون ناقص يعني عفوا تام ما فعلوه موجوده منفي أي تقدمت ما النافية إلا قليلا منهم الثالث وقسم نجز نصبوه ابداله والنصب ارجح وهو المنقطع اذا وقع بعد نفينه شبهه بشرط ان يصح استغنائها عن المستثنى منه هذا يعتبر الف ويعتبر شرط ويعتبر شرط قال نحو ما لهم به من علم الا اتباع الظن فهذا فيه لغتان لغه الحجازيين ان نصبه واجب ولغه بني تميم اجواز نصبه وابداله ويقرأون الا اتباعه بالرفع كيف يقرأون الا اتباعه بالرفع اي من لم تبلغه القراءه من لم تبلغه القراءه او من اخطا منهم واما من بلغته القراءه فالقراءه سنه متبعه سنه متبعه فلا يجوز حتى لو كانت لو ورد القرآن بلغه غير لغتهم لوجب عليهم ماذا أن يقراوا بما ورد به لان القران سنهم متبعة مصدرها التلقي قال ويقرؤون قوله ويقرؤون الا اتباع الظن بالرفع بالرفع هذا منهم الذين يقراون اما من لم يعلم منهم أو من غلط منهم هذا هو هذا هو واما من كان عالما بالقضاء فلا وانما هذا يعني على سبيل الخطا يعني من أخطأ منهم اما لجهله واما لعلم علمه قال بعضهم النص عندهم ارجح فان لم يصح اغناؤه على المستثمر منه تعين نصوه عند الجميع هذا ما هو هذا الاول يصح إغناؤه عن المستثنى هذا ألف وهذا لم يصح إغناء إغناؤه عن المستثنى منه تعين نصبه عند الجميع هذا باء القسم الثاني على وهو كله استثناء من قطع لا يجوز فيه تفريق ما قبل إلا للاسم الواقع بعدها عند تفريق فيه ممتنع قال نحن ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر هذا كله حكم المستثنى إذا كان مؤخرا فإن تقدم على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا وأما نحن آلي إلا أخوك ناصر فما أول عن التفريغ وناصر بدل وقد اختصرت هذا الفصل لشهرة احكامه يعني لشهرة ما فيه من الأحكام قال السابعه في ناصب المستثنى اعلم أن في ناصب المستثنى اقوالا كثيره أحدها أن ناصبه إلا اختاره ابن مالك قال وهو مذهب سيبال المبرد الغرقاني وقد خفي هذا مذهب السيبوي على كثير من شراح كتابه وثانيها أن الناصب ما قبل إلا من فعل أو غيره بتعديتي إلا قال ابن العصور هو مذهب السبياء والفارسي والجماعة وقال الشلوبين هو مذهب الحقيقين الثالث والثالث وأن الناصر ما قبل إلا مستقلا مشتق... بدون واسطة إلا ما معنى مستقلا تكتب بدون واسطة إلا مستقلا يعني بدون واسطة إلا معنى مستقلا أي بدون واصطتي إلا بدون واصطتي إلا قال وهو مذهل خروف واستدل على ما ذهب إليه بما فهمه من كتاب سيبوي ورابعها الرا هذا الرابع أن الناصب أستثني يعني فعل مضمر قولها أن الناصب أستثني اي فعل مضمرا استثني مضمرا اي فعلا مقدرا ما معنى استثني مضمرا اي فعلا مقدرا تقديره استثني اي فعل مقدرا تقديره استثني مضمرا بعد الا حكى السرافي عن الورد والزجاج قالوا خامس الناصبة وخامسه أن الناصب أن مقدره بعد إلا والتقدير إلا أن زيدا لم يقم حكاه السراف عن الكسائي وسادسه أن الناصب إن المكسور المخففة مركبا منها ومن لا إلا حكاه السراف أضرع عن الفراء أنه القول هنا بالتركيب بعيد لأن إلا ما هي بسيطة غير مركبة قالوا وسبيع النص لهم مخالفته الأول ونقل عن الكسائي والمخالفه هذه عامل ضعيف مخالف عام ضعيف وهذه أقوال أثرها ظاهر البعدي وأظهرها الأول والثاني وقال وصلت كلام عليها في غير هذا الكتاب في التسهيل وذكر بعض وذكر بعض المتأخرين قولا ثامنا هذا كتب عليه ثمانية قال وهو أن المستثنى ينتصب عن تمام الكلام قال فالعامل فيه ما قبلهم من الكلام بذلل قولهم القوم اخوتك إلا زيدا وليس هنا فعل ولا ما يعمل عمله قال وهو مذهب سبيل وهو صحيح قال فهذا ما, يتعلق فهذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسامه إلا على سبيل الاختصار على سبيل الاختصار طيب انتهينا من القسم الأول إن شاء الله الله خيرا